بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما وكشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الله سميع بصير الذين يضاهرون منكم من النساء الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا انهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وانهم لا يقولون لكم في من القول وزورا وان الله لعفو غفور وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به ذلكم والله بما تعملون خبير الله تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماشى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ حدود الله وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون انا قومك الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وقد انزلنا اياتي بينه وللكافرين عذاب مهين وللكافرين َا بتُمُ الله جَمًا فَونَبّئهُ بِمَاعَامِلُ إوممأتهُ جًا فَيونَّ جِمعَامِلوا حصَهُ الله وَنَسُ حصهُ اللههُ وَلَسُ واللههُ عَ كلُّ شيء شهيد والله أنا كل شيء شديد